book 2 70 70 70 كيتشو بالو لاغا الرغبه في فعل شيء الرغبه في فعل شيء اپنے هل تحب ان تدخن هل تحب أن تدخن؟ اپنی کی هل تحب أن ترقص؟ هل تحب ان ترقص؟ اپنی کی هل تحب ان تتنزه؟ هل تحب ان تتنزه؟ امی دھمپان کرتے أحب أن, احب ان ادخن هل تريد سيجاره هل تريد سيجاره شي اغون هو يريد شعلة نار ولاعه هو نار أمي. بان أحب بان كورتي چاي اوحب ان اشرب شيئا احب ان اشرب شيئا نفسي قليلا أحب أن أريح نفسي قليلا آمي أبنك كيشو جيغاشا كرتة جاي أحب أن أسألكم شيئا أحب أن أسألكم شيئا آمي أبنك كيشو جاي أحب أن أطلب منكم شيئا أحب أن أطلب منكم شيئاً أمين أطلبك نيمنترن أحب أن أدعوكم لشيء أحب أن أدعوكم ماذا تريد حضراتكم عفوا ماذا تريد حضراتكم أبني كي كوفي خيتة جان هل تريد حضرتكم قهوة؟ هل تريد حضرتكم قهوة؟ ناكي أبني جاة خيتة جان أو تفضل حضرتكم شاي أو تفضل حضرتكم شاي أمرا غوري جيتة جاي نريد أن نذهب إلى البيت نريد أن نذهب إلى البيت. تومراكي تاكسي هل تريدون تاكسي؟ سيارة اجره. هل تريدون تاكسي؟ تارا فون كورتي يريدون أن يتصلوا بالتليفون. يريدون ان يتصلوا بالتليفون.